وَمَا كانَانَ ساسْتغُ فَُ إِبرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِللاا عَمَّ وعدَةِ وَعدده إَّهُ فَلََّا تَبَيَّّنَ لَهُ أَهُ عَدُول لِلهِ تَبَروأَ مِنه إِ إبَرَهِيمَ لَأَوَّهُ حَلهم وَمَا كانَانَ اللَّهُ لضِلَّ قَوْمَم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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ